نواقذ الوضوء الأول الخارج من القبل والتور وتليل حفظ به ضيجة الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوصع الثاني أنه المستقرع والثالث الكنابة فالدليل حديث الصف عن ابن عساد رضي الله عنه قال كان عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا إذا كنا سواءنا لا ننزع حباثنا ثلاثة أيام ولياليه إلا من جنابه ولكن من غالب وضول ونوم أخرج عود المزيوى وحديث حسن ونوم الأنبياء أعرف من في حديث أنا سهن مالك أخرجه البخاري الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم وهذه خصوصية لهم عليهم الصلاة والسلام الرابع مسجد الزقر فالدليل حديث بسوعة من تسوات رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مستذكره فلا يصل حتى يتوصى أخرجوا التنمذي وهو حديث حسن وصحيح بشوائده عند أحمد وغيده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيما رجل من مستذكره عقل لحم الإبل الدليل حديث جابر بن سمرة قفل الله عنه أن رجل سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا وضعه من لحم الإبل قال نعم أخرجه مسلم السادس الردة وهي ناقضة للبوء وللإسلام فالدليل قول الله تعالى ومن يكفر بالليمان فقد حبط عمله تواد العقل بجنون نوع ماء عسك فما من الأدوية المجيلة للعقل أجمع العلماء أن الوضوء ينتقض بذلك